लु दुर्ल्ब कू बिल न इल को श इन इलशाह मुक्त दूल इन्ु इन ورط الاذلول تثير الاضوا ولا تسقي الحظ فمسلمة لا شيت فيها قال الان اجت بالحظ ق فذبحوها وما كانوا يفعلون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 كَذٰلِكَ يُحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنْ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً وَاِنَّ إن من الحجارة لما يتفدر منه الأنهر وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله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 بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقى الذين آمنوا قالوا آمننا، وإذا خل بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم؟ قالوا أتحدثنهم بما فتح الله عليكم ليحادكم به عد ربك أ فلا تعقلون